بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القي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 والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عَلَيْهِ شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 إن الذين يكفون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَّنَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قُلِ الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قُلْ أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك فِي في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها رَبِّ رب إني وضعتها أنسا والله أعلم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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مغيم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرجق من يشاء بغير حساب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 مصدفا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال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 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُ تَدَهم إ يُلقُونَ أَقَلَ مَهُم أَهُم يَكْفُونُ مَغِْيم ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِ الغَيبِحي إلَك وَمَا كُ تَدمْ إِذ يُقُونَ أَقَالَ مَهُمْ أيم يَكْفُونُ مَغِْيَمَ وَمَا كُ تَ لدييْهِمْ إِذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطين كَهْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ طَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ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 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 اجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللهِ عَلَى الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون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 لممَ تُحّونَ فيِي مَا لَسَ لَكذِهِ ع واللهَّ يعلمم وَآُم لا تَعلمُون م كانََ إذ وَهم يَهود يَ وَل نَصان وَلَ كََحَنِي فَم مُسلْمَ وَما كانَانَ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 يَا أَللَ الْ الكتابِِ لِمَ تَكْفُونَ بآياتِ اللههِ وَآُمْ تَشَدُون يا أَهْلَ الكتابابِ لِمَ تَللبِسونَ الحَقَّ بِالبطِل وَتَكْتمونَ الحَققَّ وَآ تُمْ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظوا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ الْسِّنَتَ عَنِ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون, وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن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 قال آقاتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 ل تَنَالُ الْ بالِالَّحََّةُ فِقُ مَِّا تُحبُّون وَماَا تُ فِقُمِ شَيّْم فَإِن اللَّهَ بِهِ عَليم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 وَذْكُون عَمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذكُُمْ عَْدَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوا بِكُم فَأَصَْحْتُمْ فَأَصبَحْتُ بِنْعَامَتِهِ إِخوانَ وَكُ تُمْ على شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَْ قَذَكُمْ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 وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيات اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً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 وما ظَلَمَهُمُ الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم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 وَإ تَصِْ وَتَتَّقُ لا يطُّكُم كَيدم شَيْئ إِ اللهَّه بِمَا يَعملونَ مُحيمط وَإذْ غَدْوتَ منِنْ أَهْلِكَةُ بَوءُ الْ المُؤمنينَ مَقاعيد للِقتَال واللههُ سَميع عليم إم مَ الطَّاءِ فَتَنِ مِكُمْ آ تَفشَلَ والله وَليِيهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلَيتَوكَّلِمُؤْمنِنون وَلَ قَدَنَ صَارَكُ اللهَّ بِبَذرون وَآتُم أَذِلله فَتَّقُ اللهه عََّكُم تَشكرون.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 ذكَرُ اللهَّه فَاستَغْفَع لِذن بِم وَما يَغْفِ الظُنوبَ إَِّ اللهَّ وَلَ يُصّ عَ ماَا فَعَلوا وَهُم عَلَون أُلائِكَ جَزَ أمَّ أفَِة مِ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 سنلقي في قلوب الذين كفوا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون بإذنه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقولوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل, ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلتُم فِي سَبين الله أَوْمُُم لََقْفَِةُم مِنَ اللهَّهِ وََحْمَةٌ خَيون مَِّ يَجمَعون وَل إِ مُُم أَو قُتلتُم لَِنَ اللهَّ تُحشرُون فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللهَِّ لادَ لَهُم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 وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما إن يغل بِمَا بما غل يوم القيامة ثم توفى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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ إِلَّا بِمَا كُتِبَ لِكَيْلَا تَأْسَوْا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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُنَا هُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَتَرَى عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادقين.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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 يَميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله أتى بمن رسل من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 قد سمِع اللهَّم قَوْ الذيينَ قالَاوا إِ اللهَّه فَق وَنَحْنُ أأَغْنَ سَنَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَدْ لَم الأب أَبِغيرِ حَّ وَنَقُ ذُوقُ عَذابَ الحريق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 وَإِذْ أَخَضَ اللهَّهُ م سَاقَ الذي نَ أُوتُ الكِتابَلَةُ بَينٌ نَّهُ النَّسِ وَلاَا تَكْتُمونَهُ فَنَبَذون فَنَبَذُ وَر أَظُهورِي وَشْتَع ب سَمَنَ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكوون وَيتَفَكونَ فيِي خَلقِ السمواتِ وَالْأَرضِ وَبنَا ماَا خَلَقَدَ هذا بَاقِلَ سُ ببحَانكَ فَقِنَا عَذاَابًا الن رَبنَ إِكَ منَن تُدخِلَّ وَفَقَد أَخْزَيتَ وَما لِظالِ مِينَ مِنْ أَص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 بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حُسْنُ الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد